قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها كذبت ثمود بطواها إذ دعت أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها Amen. <laughs>